الرجع والأرض ذات الصدع 112. إنه لقول فصل 113. وما هو بالهز 114. إنهم يكيدون كيدا 115. وأكيد كيدا 116. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا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 111. ويتجنبها الأشقى 112. الذي يصل النار الكبرى 113. ثم لا يموت فيها ولا يحيا 114. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى